فرح كفرح فتح خيبر كان الفرح غامرا باستقبال الفرسان الفاتحين ها هو أمير المدينة سباع بن عرفطة والمرابطون فيها يستقبلونهم ورغم الفرح إلا أن الغيرة كانت بادية على بعض جواري أمهات المؤمنين فشمتنا لسقوط صفية من الراحلة حتى قال أنس دخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترى أينها ويشمتن بصرعتها أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل مدينته القوية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 الأطفال يتراكضون ينطلقون من أيدي الأمهات نحو أحضان الآباء يتعلقون بهم يركبون خلفهم وفي أحضانهم ويدلون أقدامهم الصغيرة على أكتافهم أما المدينة فكانت تعد للقائد صلى الله عليه وسلم هدية نظر المجاهدون والمجاهدات إلى المستقبلين فاتسعت أعينهم وهم يرون عشرات الرجال والنساء الغرباء الذين لم يروهم من قبل أما المهاجرون فعرفوهم وهتفوا لهم وفرحوا بهم فرحوا بإخوتهم وأخواتهم الذين حرموا منهم حرموا منهم منذ أكثر من عشر سنوات تأملوهم فرأوا الوجوه قد تغيرت ولمعت خصل الشيب على بعض الأصداغ ورزق البعض أطفالا بعيدا عن أوطانهم وتلأت عين القائد صلى الله عليه وسلم شكرا لله وفرحا بهذا المشهد فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ها هو جعفر ابن أبي طالب وقد رزقه الله ثلاثة أطفال في الحبشة هم عبد الله ومحمد وعون وها هي أعينهم البريئة ترتوي ترتوي من نبي طالما سمعوا والدهم وأمهم أسماء بنت عميس يتحدثان عنه احتفل الفاتحون بإخوتهم الحبشيين بعد أكثر من عشرة أعوام في بلاد الغربة وقد قدر صلى الله عليه وسلم تلك المعاناة فأحب أن يكرمهم ويواسيهم ويخفف شيئا من فقرهم وآلامهم حتى قال أحدهم وافقنا رسول الله حين افتتح خيبر فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا وبعد يوم احتفالي صاخب عاد الجميع إلى بيوتهم وناصفوا إخوتهم تلك البيوت وأوى من أوى منهم إلى الصفة وذات يوم توجه عمر بن الخطاب إلى بيت ابنته أم المؤمنين حفصة فلما استأذن دخل فوجد أسماء بنت عميس زوجة جعفر فقال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس قال الحبشية هذه؟ البحرية هذه فقالت أسماء نعم ففاخرها عمر بكلمات أغضبتها حتى أخرجتها على الفور لتشتكيه عند النبي صلى الله عليه وسلم